لعلنا نبدأ إن شاء الله حتى يتسعى الوقت لإنهاء هذه المقدمة إن شاء الله لعله تكون هذه المرة لعله يكون هذه المرة هي مرة الختام نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بكل ما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفع بكم وقفنا بسم الله الرحمن الرحيم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 بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كلهالك اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الإخوة الحاضرون وعلى جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم ونفع الله بكم جميعا وقفنا في المرة في السابقة عند نهاية باب المقطوع والموصول ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى من باب التئات إلى نهاية المقدمة الجزرية يقول الإمام ابن الجزر رحمه الله ورحمة الزخرف بالتاء زبرة الأعراف روم هود كاف البقرة نعمتها ثلاث نحل إبراهام مع أخيرات عقود الثاني هم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنت بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطري كلا ولنفاري وحرف غافري قرة عين جنت في وقعت فطرت بقيت وابنت وكلمة أرسط العراف وكل مختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف باب همزة الوصلة وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي أسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين ومرأة واسم مع اثنتين باب الوقف على أوافر الكريم وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فضعب حركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة أبياتها قاف وزاي في العلد من يحسن التجويد يظفر بالرشد والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي منوانه هذه هي نهاية المقدمة لكن البيت الذي قبل البيتين الأخيرين في بعض النسخ هو زائد بعد مني لقارئ القرآن تقدمه والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واره أما هذا البيت أبيات هاقاف وزايم في العدد من يحسن التجويد أو يطقن التجويد يبقى الرشد فبعضهم قال هو زائد بعضهم قال هو زائد ليس من نظم الإمام دم الجزري نبدأ في أول بيت من الأبيات التي معنى اليوم وهو التاء لا بالتاءه ضل التاء هي تاء التانيث التي كتبت بالتاء المفتوحه كتبت بالتاء المفتوحه واذا وقفنا عليها نقص بالتاء المفتوحه عكس التاء التي كتبت بالتاء المربوطه اذا وقفنا عليها نقف بالهاء يعني رحمه اذا وقفنا عليها اذا كانت بالتاء المفتوحه نقف عليها بالتاء رحمه ان رحمه الله قريب من المحسنين اما وجعل بينكم موده ورحمه اذا وقض عليها نقف عليها بالهاء وجعل بينكم موده ورحمه لكن التاء المفتوحه التي كتبت بتاء مفتوحه بعض القراء يعني مثل الكسائي وابن كثير ووعمر اذا عليها يقفون عليها بالهاء فهؤلاء الثلاثة يقفون على كل تاء بلا سواء كانت بالتاء المفتوحة او بالتاء المربوطة اما في حالة الوصف فالكل يصل بتاء حسب حركتها اذا كانت مفتوحة او مضمومة او مكسورة حسب حركتها فإذا في الوصف الكل اتفقوا على صلتها بتاء اما في الوقف اذا كانت بالتاء المربوطة فكل القراء اتفقوا على الوقف عليها بالهاء اما اذا كانت بالتاء المفتوحة فكثير من القراء يقفون عليها بالتاء وانس اتباعا لرسل مصحف وبعضهم يقفون عليها بالهاء حسب النقل والهواية على اساس انها كلها تاء كأنيث سواء كتب بالتاء الانصوحة والتاء المربوطة فكلهم عندهم يقفون عليها بالهاء الكلمات التي رسمت بالتائل المفتوحة في هذا الباب هي 13 كلمة ده بالنسبة للكلمات المتفق عليها يعني ما متفق عليها؟ يعني متفق عليها بين القراء بالإفراد والجمع كل بالإفراد أما هناك بعض الكلمات اختلفوا فيها بين في القراء في الإفراد والجمع بعضهم يقرؤونها بالإفراد يعني مثلا رسالات ورسالة بينات وبينة آيات وآلة وهكذا بعض القراء يقرؤونها بالإفراد وبعضهم يقرؤونها بالجمع هذه الكلمات سنذكرها إن شاء الله في آخر الباب كل القراء اتفقوا على كتابتها بالتاء سواء من يقرأها بالإفراد أو من يقراها بالجمع فأرى الكلمة من الكلمات الثلاثة عشر رحمة ورحمته الزخرة وفي بعض الروايات ورحمتها في كلمة رحمة الكلمة الأولى التي ذكرها في الأبيات جاءت مرسومة بالتاء في سبع موابع جاءت مرسومة بالتاء في كم موابع في سبع موابع الموضع الاول في سوره الزخرف لا نذكرها حسب ترتيب المصحف ولكن نذكرها حسب ترتيبها في الايات فلا نعني بكلمه الاول الاول حسب ترتيب المصحف لكن الموضع هو بالطبع في سوره البقره اما نذكرها حسب ترتيب اتباعا للشرح يقول الامام الجدلي ورحمه الزخرف بالتاء زبر يعني كتب ومن الذي كتبه هو إشارة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه بأمر من عثمان بن عفان أن يكتبوا القرآن بلغة قريش وهكذا أمره في المقطوع والموصول فهذا اتباع لخط المصحف وكتابة الرسم العثماني وإلا لا فق بين هذه وذاك في الخط الإملائي ولكن الرسم المصحف سنة متبعة اتباع الرسم العثماني أمر مطلوب لا يجوز مخالفته لا يجوز مخالفة الرسم المصحى فقال عمام الجدري ورحمة الزخروف بالتاء زبرة أي كتب الأعراف والروم وهود وكاف لسورة مريم والبقرة أول رضا أهم يقسمون رحمة ربك لو قبنا على كلمة رحمة ربك نقبلها بالتاء رحمة والكسابة منها يقبل عليها بالهاء كما هو معلوم من القراءات الموضع الثاني ورحمة ربك حير مما يجمعون إذن موضعين في صورة الزخرف الباب الثالث إن رحمة الله قريب من المحسنين في صورة الأعراف فانظر إلى آثار رحمة الله في صورة الروم لأنه قال الأعراف روم ذكر رحمة ربك عبده زكريا في صورة مريم وهي التي أشار إليها بكاف كاف يعني الصورة التي أولها كاف هي عين صاد وهي صورة مريم رحمة الله وما كاتو عليكم أهل البيت هذا في صورة هود وصابق على صورة مريم أولئك أرجون رحمة الله والله غفور رحيم هذه سبع مواضع كلها كتبت بالتاء إذا وق... بالتاء المفتوحة إذا وقفنا عليها نقف عليها بالتاء وإذا وصلنا نصلها بالتاء على حسب الحركة هم يقصلون رحمة ربك ورحمة ربك خير إن رحمة الله يعني مرة تأتي مفتوحة ومرة تأتي مقصورة ومرة تأتي مضموة حسب موقاها الإعرابي في المصحف الكلمة التي بعد ذلك نعمة نعمة كلمة نعمة جاءت في القرآن في المصحط في 11 في 11 موضع 11 موضع بالتاء المفتوحة وغير ذلك بالتاء المربوطة وإذا قدسنا عليها في هذه الموضع الـ 11 نقف عليها بالتاء كما سبق وأشارنا في كلمة رحمة الموضع التي اشار إليها ابن الجزري قال نعمتها الضمور في نعمتها نعمتها يعود على أقرب مذكور دائماً التمير يعود على أقرب مذكور أقرب مذكور في الأبيات هي صورة إيه لا بد أن ننتبه أقرب مذكور في الأبيات هذا سؤال موجه للجميع ما هي أقرب صورة ذكرة قبل كلمة نعمتها البقرة جزاك الله خير مذكور في البيت التي قبله احنا قلنا رحمة الزخرة في بيتة زبرة الاعراف روم هود كاف البقرة ثم قال نعمتها فالجمال يقول على العقل المذكور نعمتها يعني البقرة فيها كلمة نعمة وهي واذكروا نعمة الله عليكم ثلاث نحل اضغط الثلاث الى صورة النحل أي الثلاثة وابعة التي في سورة نحن وهي وبنعمة الله يكفرون يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إبراهيم في سورة إبراهيم في موضعان في سورة إبراهيم وهي ألم طلعي الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قوهم دار البار و وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إذن يكون العدد إلى الآن ستة موضع في سورة البقرة وثلاث موضع في سورة النحل وهي التي اشار إليها بقوله ثلاث نحل وموضعان في سورة إبراهيم معا فنعمتها ثلاث نحل إبراهيم معا معا يعني إشارة إلى موضعين سورة إبراهيم أخيرات أخيرات وهما آخر موضعين في سورة إبراهيم يعني لو جاءت كلمة نعمة قبل هذين موضعين عشرين مرة كتبت بالتاء المربوطة ولكن المنصوص عليها هما آخر موضعين في سورة إبراهيم في سورة إبراهيم معا أخياتهم عقود عقود الثاني هم الموضع الثاني في سورة العقود وصورة العقود هي سورة المائدة لأن أولا ولا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وبيّنها بكلمة هم هم يعني يا أيها الذين أذك آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم فقيّبها بصورة المائدة المغضع الثاني وخصصها بكلمة هم يعني تقريبا لل للشرح يعني. أو تقريبا للمهن لكن إذا تركها بدون تقييد فهو تبشر إليها بكلمة الثاني عقود الثاني فكلمة هم زيادة في الإضافة وزيادة في التقييد عقود الثاني هم لقمان صورة لقمان الأمطار أن الفلكة تجري في البحر بنعمة الله ثم فاطر في موضع في صورة فاطر يا الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق قدر الله كالطور صورة الطور فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون نقمان ثم فاطر كالطور عمران يا أيها الذين اذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم قلوبكم نسأل الله أن يألف بين قلوب المسلمين اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا هذه نهاية كلمة نعمة إذن فكلمة نعمة وردت في إحدى عشر مرضى كلها بالتاء المفتوحة وغير ذلك بالتاء المربوطة آه آخر بدأ في كلمة لعنت كما ظهر في كلمة نعمتها الضوار أيضا يعود على اقرب مذكور لانت بها ما لا هي ما التي اشار اليها بكلمه بها الضمير يعود على اقرب مذكور صوره لا صوره النور اتت بعد ذلك اما اقرب مذكور هو صوره ال آه عمران عمران لان اتت فالضمير وردت هنا باين موضع في صورة العمران وهو أشار إليها بقوله, بقوله بها وموضع في صورة النور والموضعان فثم نبتغل فنجعل لعنة الله عن الكاذبين والخامسة والخامسة والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين إن كان من الكاذبين سبحان الله كلمه لعنت الايات الايات, الآيات التي ذكرت فيها معنى هنا وهنا ختمت بكلمة الكاذبين ختمت بكلمه الكاذبين هذه من الموافقات آه التي آه توافق بعض ايات القران فكلمه لعنت هنا ولعنت هنا ايتين ختم بكلمه الكاذبين فندعى لعنه الله على الكاذبين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين هذه قد تكون من بعض إجازة القآن الكلمة التي بعدها عمران نعنت بها والنوري ومرات يوسف عمران القصص تحرين كلمة امرأة كلمة امرأة كل كلمة امرأة العلماء وضعوا, آه كلمة آه وضعوا آه قاعدة قالوا كل كلمه امراه ذكر معها زوجها فهي بالتاء المفتوحه وكل كلمه امراه ذي نفسها زوجها بالتاء المربوطه فحصر الكلمات التي معها ذكر معها زوجها يعني امراه العزيز امرأة فرعون امراه نوح امراه لو كل امراه ذكر معها زوجها اما اذا مراته خاطه من بالها نشوزا او او كان رجل يورث كلاله او مره كلمه ور هو ليس هذا الجهه فحصروها ووجدوا كم حوالي خمس كلمات او سبعه خمس كلمات موضعين سبعه سبع مواضع فيها امراه بالتاء المفتوحة ما تعرف في صوره مريم و وذا في صورتها اصلا موضعان في سورة يوسف قال امرأة العزيز ترود فتاة قالت امرأة العزيز قال الآن حصحص الحق وموضع في سورة أنا أمران قالت امرأة أمران رب إني نذرت لك وموضع في سورة القصص وقالت امرأة فرعون كرة عين لي ولك وثلاث موضع في سورة التحرين ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة الوح وامرأة الوح وضرب الله مثلا للذين أمنوا امرأة فرعون. في العون الثلاث موضع في صورة التحريم فيكون المزموعة سبع. سبع كلمات ذكرت بالتاء المفتوحة وغير ذلك وهذه الكلمات السبعة كلها ذكر معها زوجها في هذه الصور ومعنة يوسف امران القصص التحريم معصية كلمة معصية كلمة معصية لم تأتي إلا موضعان فقط في أو في موضعين وفي سورة المجادلة وأشعى إله بقد سمع يعني الصورة التي أولا قد سمع يخص يعني خصة بصورة قد سمع أو الصورة التي أولا قد سمع هي صورة المجادلة وهي أمطلئ الذين نوعا نجوة ثم يعودون لمنو عنه ويتناجون بالإثم والأدواني ومعصية الرسول والكلمة الثانية يا أيها الذين أمنوا إذا تناجيتم فلا تكناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول لم ترد إلا في صورة المجادلة أو قد سمع الكلمة التي بعد ذلك شجرت لم تأتي إلا في موضع واحد وهي ان شجرة الزقوم في صورة الدخان إن شجرة الزقوم عام الأثيم سنت جاءت في خمس مواضع الكلمه التي بعد ذلك كلمه سنه جاءت في خمس مواضع ثلاث مواضع في سوره الفاطر ثلاث مواضع في سوره فاطر وموضع في سوره غافر وموضع في سوره الامثال سنه فاطر كنا يعني كل موضع الموجوده في سوره فاطر وهي فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد بسنة الله تبديلة ولن تجد بسنة الله تحويلها ثلاث كلمات في موضع واحد وفي سورة غافر سنة الله التي قد خلت في أباده وفي سورة الأنثال وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين هذه الكلمة هذه الموضع الخمسة كتبت فيها سنة بالتاء المفتوحة وغير ذلك كتبت بالتاء المربوطة كل كلمة بعد ذلك جاءت مرة واحدة يعني قرّت جاءت في صورة القفص قرّة عين لي ولك جنّة فروح وريحان وجنّة عين والذلك قال جنّة في وقعت فطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها في سورة الروم بقيت في سورة هون بقية الله خير لكم ابنت لم تأتي إلا في سورة التحريم ومريمة ابنة عمران كلمة وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ف وكل مختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف يعني ابن الجذر يقول كل كلمة في القرآن اختلف فيها كما اشرت في لذية الباب كما كل كلمة اختلف فيها بين الإفراد والجمع يعني بعض القراء يقرونها بالإفراد وبعضهم يقرونها بالجمع هذه كتبت بالتاء لتحتمد القراءتين مثل الان كلمة لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين ابن كثير يقول آيات للسائلين وغيره يقول ايات للسائلين والقوم في غيابه الجب لا يقول والقوم في غيابات الجب وغيره يقول والقوم في غيابه الجب كانه جماله صفر مثلا حمزه الكسائي وحفص يكون كنهه جماله صفر وغيره يقول جمالات صفر فهم في الغرفات امنون يقول في الغرفه امنون وغيره يقول فهم في على كتب هذه الكلمات التي تختلف فيها بين الإفراب والجن كتبت بالتاء المفتوحة قولا واحدا ليس فيها خلاف لماذا؟ لتحتمل القراءتين قراءة الإفراب وقراءة الجن الماب الذي بعد ذلك باب همزة الوصل باب همزة الوصل والقطع وهمزة الوصل والقطع همزة الوصل هي التي تثبت في أول الكلام في بداية الكلام وتحذف في وصل الكلام يلمت مثلا ارتضأ ارتابوا ارجعوا كل هذه كلمات همزة وصل إذا بدأنا بها نبدأ بها بهمزة قطر إيه إذا وصلنا بها نحذفها لأنها توصل،, توصل الكلام معضاه وبعض فلا تثبت ولا محتاج هنزة الوصل إلا في بداية الكلام لماذا فائدة هنزة الوصل فائدة هنزة الوصل التوصل إلى النطق بالساكن في البداية الكلمة لأنه من المعلوم لا يوقف على متحرك ولا يبدأ بساكن لا تقف على كلمة بالحرف الاخير بحركة لأنك إذا فتحته أتيت بألف زائدة. وإذا كسرته أتيت بياء زائدة وإذا ضمنته أتيت بياء زائدة وهذا خطأ فأي كلمة وقق علىها تقف علىها بالسكون الحرف الأخير يوقف بالسكون والكلمة الحرف الأول لا يبدأ بها بساكن أبدا ولا تستطيع لم تستطيع أن تأتي بكلمة الحرف الأول فيها ساكن لماذا؟ لأن في حالة السكون يكون اللسان ثابت وإذا أردت أن تنطق الحرف لابد أن تحرك اللسان وتحريك اللسان في حال ذات يأتي بحركة فلا يمكن أبدا أن تبدأ بكلمة الحرف الأول فيها ساكن لكن إذا وجدت كلمة الحرف الأول فيها ساكن ماذا نفعلونها ما نأتي بها من ذات حتى نتمكن من النطق بالساكن دون تحريك الساكن حتى لا نحرك الساكن وفي هذه الحالة نغير الكلمة آآ عن آآ معناها آآ فكلمة طر طبع طر جاء أرضها ساكنة أصلا لا يمكن أن نحركها لو حركناها غيرنا المعنى فلابد أن نبقيها على حالتها ونبقيها ساكنة كيف بدخول همزة الوصل فتعريف همزة الوصل هي الهمزة التي تثبت في بدء الكلام وتحذف في وصله فالصورها علماء اللغة الهمزه همزه وصل حصروها في الافعال واسماء و حروف الاسماء والافعال والحروف وحصروا الاسماء والافعال والحروف التي تاتي فيها همزه وصل ثم ما عدا ذلك فكله همزه قطع فعندما تقارن بين شيئين تاتي بالقليل ثم العكس يكون للمتبقي فالقليل هو همزه وصل القليل هو همزة الوصل همزة الوصل إن أردنا أن نتكلم على القرآن فقط فهمزة الوصل لم تأتي في الحروف إلا معه للتعريف أل لم تأتي في الحروف إلا معه للتعريف أل وبالنسبة للأفعال تأتي في ماضي الخماسي والسوداسي بالنسبة للأفعال تاتي في ماضي الخماسي و امر الثلاثي و امر الثلاثي بالنسبه لافعال تاتي في ماضي الخماسي والسداسي وفي امر الثلاثي وتاتي ايضا في مصدر الخماسي والسداسي وفي مضارع في امر هذا ليس مجال تفصيل وهذا تفصيله يعني كتب اللغة وكتب النقد لكن نأتي بما آآ أتى آآ في القرآن الكريم وفي الأثناء تأتي في سبع أثناء تأتي في القرآن أو أتت في القرآن في كم كلمة في سبع أثناء اثنين واثنتين وامرئ ومرأة وابن وابنة هذه ستة اثنين واثنتين وامرئن وامرأة واثنين واثناثين وامرئن وامرأة وابن وابنة واسماء لم تأتي في القرآن إلا في سبع أسماء إنما في غير القرآن أتت في عشر أسماء في ثلاث منها لم تأتي في القرآن أما العادة في القرآن في الأسماء فهي سبع أسماء فقط كيف نبدأ بها؟ في الأسماق والأفعال والحوص فقال جمال من الجزري بدأ بالأفعال فقال وابدأ بهمز الاصلي من فئل يدام إن كان ثالث من الفئل يدام قال إذا كان الحرف الثالث مضموم فابدأ بها مضموم نعم بها مثل أخرج أدعو أجتث أما إذا كان مفتوح أو مكسور فإنك تبدأ بها مكسورة. اسمع. اسمع وهكذا. فاذا كان ثالث الفائل المضموم تبدأ بها مضمومة. ان كان ثالث الفائل المكسور او مفتوح تبدأ بها مكسورة. ده بالنسبة للاسناء. تبدأ بهمز الوصل من فائل المضم. ان كان ثالث من الفائل يضم. واكسره الحال الكسري ويفتحه. وفي اسمائي غير اللامي كسرها وفي. يعني في بالنسبة لأسماء الستة أو الستة الموجودة في القرآن تبدأ بها مكسورة دائما تبدأ بها مكسورة دائما وبالنسبة لأهل التعريف تبدأ بها مفتوحة دائما فإذا كان في الأسماء نبدأ بها مكسورة وفي الحروف يعني مثلا أهل التعريف نبدأ بها مفتوحة وإذا كانت في الفعل إن كانت الحرف الثالث مضموم نبدأ بها مضمومة وإن كان الحرف الثالث مكسور أو مبنوعة مفتوح نبدأ بها مكسورة هذا ما أشار إليه ابن جزري وابدأ بهمز الوصل من فعل يضم ان كان الثالث من الفعل يضم وكسره حال الفتح والكسر وفي الأثناء غير اللام أي غير التي فيها قال التعريف تبدأ بها مكسورة ابن مع ابنة امرئ واثنين ومرأة واسم معاثنتين الألبان الثاني حتى لا نتأخر باب الوقفه على اواخر الكلم باب الوقفه على اخر الكلم فبقلنا قبل ذلك من قليل لا نوقف على كلمة فيها حرف لو بدا على كلمه على متحرك لا يوقف على متحرك لابد ان نقف على ساكن لا بد ان نقف على كلمه الحرف لا لابد ان يكون الحرف الاخير ساكن شجره لا يصلح ان نقول إن شجرتها في الوقف. هذا خطأ او شجرة او شجرة اذا وقفنا عليها لابد ان نقف عليها بالسكون شجرة سنة وهكذا فعند الوقف عند الوقف نقف عليها بالسكون لكن بعض العلماء قالوا موجوب أو جواز الروم والإشمام في حالة الوقف من المعلوم أننا لا بد أن نقف بالسكون لا بد نقف بالسكون يعني نستعين المستقيم وهذا نقف بالسكان النوم لكن بعض العلماء أجازوا الروم والإشمام في حالة الوقف إذن فما هو الروم وما هو الإشمام الروم كما أعرفه في وخلق هو الإتيان بجزء من الحركة الإتيان بجزء يسير من الحركة بصوت خفي أو ضعيد يسمعه القريب المصغي دور البعيد أي إذن هو أن تأتي بجزء من الحركة وقالوا الذاهب من هذه الحركة أكتوها يعني كلمة نستعيل النوم هنا مجموعة قالوا إذا وقفت على النوم تأتي بجزء من الضم بصوت يسمعه القريب المنصد لك أما القريب الذي ال ال ال لا ينصد ال ال ربما لا يسمع الروم وهنا جزء يسير يعني سلس الحركة نستعين جزء قليل من الحركة و سبب أو الفائدة من الروم هو إشارة إلى حركة الحرف الموقوف عليه تأتي بحركة الحرف إذا كان مفتوح مضموء أو مقصور ده بالنسبة للروم فالروم هنا فيه سوق الإشمال هو كما عرفه شيخونه ايضا هو ضم الشفتين عقب تسكين الحرف يعني بعد ما تسكن الحرف تضم الشفتين ضم خفيفة ضم الشفتين عقب تسكين الحرف والاشمام لا يسمع وانما يرى باكس الرغم يسمع ولا يرى حتى احد شيخنا عرف الإشمان بقاله الإشمان هو ضم الشافتين عقب تسكين الحرف ولا يدركه الأعمى إلا إذا وضع يده على فم القرأ وهو يقرأ هذا تعريف ضريف من أحد الشيوخنا رحمه الله وهو ينظر الفضل لأهله وهو الشيخ محمد عبد الدين الخليس قال وسمعته منه قال عرفته بقولي هو ضم الشفتين يعني الإشمام عقب تسكين الحرف ولا يدركه الأعمى إلا إذا وضع يده على فم القارئ وهو يقرأ لأن الأعمى لا يدرك الإشمام فإشمام هو ضم الشفتين بعد التسكين بشرة الإشمام هو ضم الشفتين بعد التسكين بشرة الفائده من معرفه الراء والاشمام هو معرفه الحرف حركه الحرف عليه الموقوف عليه الراء والاشمام يدخلان في المضموم فقط الراء والإشمام يدخلان في المضموم ويزيد الراء في المكسور يعني الراء يدخل في المكسور والمضموم والاشمام لا يدخل إلا في المضموم في المضموم الراء يدخل في المكسور والمضموم والاشمام لا يدخل الا في المضموم اما المفتوح فبعض العلماء يعني لمسي باد قال يجوز الروم دخول الروم في المفتوح الانسبي قال يجوز الروم في المفتوح لكن الذي عليه العمل ان الروم يدخل في المفتوح في المضموم والمكسور والاشمام يدخل في المضموم فقط ولا يدخل في المفتوح لا روم ولا اشمام هذا ما يصل الله تبارك وتعالى ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم وبهذا نكون قد أنهينا شرح المقدمة الجذرية وقزاكم الله خير على حسن اهتمامكم وحسن حضوركم وجزاكم الله خيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته